يا بنت املي اغنيها الاقي ضريتي حلوه الحسن ماليها احس بمعنى لشبابي واغني لكل احبابي اغاني الحب والندوى حياتي في الهواء <تصفيق> وفوت على الوردة بس تميل بالعطر وتسلم أشوف فيها ربي عمري نغم بالحب بأسف نغمه والنظره أعيش بالفرحه مع بكره حياتي في الهوا غنوان بنغمه امل اغنيها هلاقي دنيتي يحيي حس معنا لشبابي واغني لكل احبابي اغاني الحب والنجوى حياتي في الهوى غنوه أحب الحب من ذاته، أحبه في كل أوقاته، ومهما قلبي شاف منه بيحلف برضه بحياته، أحب الحب من ذاته. احبه في كل اوقاته ومهما قلبي شاف منه بيحلف برضه بحياته داود والقلب اوطاره تبحر بحري وروحي طياره في الهوا بغنوا بنغمه امل اغنيها الهيلوميتي حلوه نور الحسن ماليها احس بمعنى لشبابي واغني لكل احبابي اغاني الحب و حياتي في الهوى غنوى يا بدر يا علي يا منوار يا هاين في الفضاء دوار أنا زيك بقى لزمان في سر الحب بتحيات لكن بعشاء أنا حرت كل ونهار أجيب سرتك حياتي في الهوى غنوى بنغمة املي اغنيها ألاهي دنيتي حلوه ونور الحزن ما احس بمعنى لشبابي وغنيها كل أحببي أغاني الحب والنجوى حياتي في الهوى.